بوك تو تاوينيز داشن يونكتوكي دو حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين نوك داي نب الدربة. منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ لم تعد هي تشتغل؟ منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ ي نيبيديرب نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم هي لم تعد تشتغل. Mundu ankad taza uažat Nuo to, kai ištekėjų, ji nebedirba. Mundu ankad taza uažat, lamtaud hiya taštaril. Mundu ankad taza uažat, Taud hiya taštaril. Nuo tada, kai jie vienas kitą pažįsta, jie yra laimingi. Mundu ankad arafa. اصبح سعيدين منذ أن تعرفا أصبح سعيدين نوتدا كاي ييتوري فايكو ايشينيه يي تيكريت منذ ان اصبح لهما اطفال صارا نادرا ما يخرجان منذ ان اصبح لهما اطفال صار نادر ما يخرجون متى تتصل هي بالتليفون متى تتصل هي بالتليفون كلونيس هل أثناء السير هل اثناء السير تايب كيواجواس واجوودي نعم اثناء ما هي تقود السيارة؟ نعم أثناء ما هي تقود السيارة. إسكامبنس kai važiuos važiuodama هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. ji žiūrė تشاهد تلفزيون هي تكوي هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها Aš nieku nematau, kai jei neturiu akinu. La ar šeian, rindama akūnu bila nadzāra. La ar šeian, rindama akūnu bila Aš nieku nesuprantu, kai jei taip garsai groja muzika. La afhamu šeian, rindama takūnu lmusiiką hākada لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عاليه لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا اشم شيئا عندما يكون عندي زكام Mes važiuosime taksi jei lis. Sanaa'khud sawyarat ujra in hiya amtarat. Sanaa'khud sawyarat ujra in hiya amtarat. Mes keliausime aplink pasaulį jei laimėsimi loterijoje. Sanusafiru hawla alalam إن نحن ربحنا في أليان صيب ماس برديس ما بعلقتي يايز باريس سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل براشو ما باسباوستي في kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.